124. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاب إن الله كان عليكم رقيبا 125. وآتوا اليتام أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكنوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا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 ذَلِكَ أَدن ألا تَعولُ وَآاتٌ النِسَ أَصَدُ قاتِهِ نِحلَ فَإفِبِنَ لَكُمْ ن شيءَيْ إِن مِنهُ نَفْسَن 122. هنيئا مريئا 123. ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما 124. وارزقوهم فيها واكسوهم وقولونهم قولا 129. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن نستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 124. فإن نستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها إسلافا وبدارنا يكبروا ومن كان غنيا وَمَن كَانَ كان فقيرا فلياكل بالمعروف 118. فإذا دفعتموا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم 119. وكفى بالله حسيبا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَقَرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَقُرَبُون مِّن قَلٍّ مِّنْهُ أَوْ كَثُرٍ نَّصِيبًا مَّفْرُوضًا 119. حَضَرَ حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا 110. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا 119. إن الذين ياكلون أموالا ليتامى ظلما إنما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 110. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظل سيين 111. فإن وَِس فَووقَصْ لَتَيْنِ فَلَهُم نثُلُثَ مَا تََق وَإِن كََت وَاحدَةُ فَلَ النص وَلأَبَ وَيهِ لكُلِّ وَاحدٍ مِنهُ مَسدُسُ مِ تََركَئِ كانََ لَ وَلَدُ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 124. آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا 125. فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما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 من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله 117. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 118. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا 129- وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتلان, قال إني تبتلان ولا الذين يموتون وهم قفار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 ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهم بالمعروف فان كرهتموهن فاعس ما ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ رَأَيْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا طَهَراً فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مبينا وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غنيظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النسائين 119. إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا 110. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات لخ وبنات لخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّاتِ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَنَالَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنَ الصَّلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَنًا يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُومِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُومِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنْ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْتَنَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ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 إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان ولقربون والذين عاقد تيمانكم فآتوهم نصيبهم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 124. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا, إصلاحاً وفق الله بينهما إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ 178. والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملك تيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا 119-الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا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 وَماذا عَلَيهِم لَمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِلََا خِرِ وَأَنثَقُ مَِّا رَزَقَهُمُ اللَّ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَليمَا إِ اللَّهَ لا يَظظلِمُ مِسْقَالَ زَل وَإِنْ تك حسنة يضاعفها ويوت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 124. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم 119. أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيَن يَبِأْ لِسَانَتُهُمْ وَطَعْنًا فِي الدين وَلَوَّهُم قالوا سَمِعنَا وَأَقَعنَا وَسْنَع وَظُبْنَا لَكَانَ خَيْرَ لهُم وَأَقَوًَا وَلكِلَّ عَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرم فَلَا يُمِنونَ إِللاا قَليِيلَ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 فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به 117. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما 118. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا 111. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا 112. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا 117. ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا 118. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا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 124. إبراهيم وَالْحِكْمَةَ والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما 125. فمنهم بِهِ آمن به ومنهم من صد عنه وكثى بجهنم سعيرا 126. إن الذين كفروا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 129. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلاً إن الله يامركموا أن تودوا لمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا 171- يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم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 124. ويؤمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا, يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد نروا أن يكفروا به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 فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوا 129. ثم جاءوك يحلفون بالله إن ردنا إلا إحسانا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّهِ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوَنَّهُمُ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهِ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما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 119. وقالوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولونهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذَ نَآتَيْنَاهُمْ مِّنَ ٱلَّذِنَّٰٓءِ أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَٰهُمْ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّ 129. والصديقين والشهداء فأولئك مع الذين أنعن الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 124. وحسن أولئك رفيقا 125. ذلك الفضل من الله وكثاب الله عليما 126. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيَبِطُّ أَن فَإِنْ صَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ نَعَمَّ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ يَكُن مَّعَهُمْ شهيدا 119. ولئن صابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 110. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ وَهُوَ شَهِيدٌ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القضيه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك لنا من لدنك نصيرا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 117. وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجن قريب 118. قل متاع الدنيا قليل 119. والآخرة خير لمن اتقى 110.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 وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكِتَابَ اللَّهِ شَهِيدًا مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا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 وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كثروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها 117. ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كثل منها 118. وكان الله على كل شيء مقيتا 119. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها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 119. ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق نوجاؤكم حصرت خدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم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 سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَا مَنُ قَوْمُهُمْ كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولائكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه ومؤمنه وديه مسلمه لاهله وديه مسلمه لاهله الا ان يصدقوا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 وَلَا تَقُولُوا لِمَنَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسْتَمُوا مِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا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 119. وكلا وعد الله الحسنا 110. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الَرْدِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُلاائِكَ مَأوهُم جَهَنَّ مُ وَسَ أَتْ نَصير لِلَّمُستَببعع فينَ مِنَ لِجَالِ وَِّسَ إِ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 178- وإذا ضربتم في نرض فليس عليكم جناحنا تقصروا من الصلاة إن خفتموا أن يفتنكم الذين كثروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا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 ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة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 129. فإذا قضيتم الصلاة تذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَيَكَ اللَّهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا 117. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوان نثيما 118. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَلْ نُنَازِعُهُمْ هَلْ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ 117. ومن يكون عليهم وكيلا 118. ومن يعمل نَفْسَهُ أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 119. ومن يكسب اثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما 117. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا 118. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة 119. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ 110. وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ 126. وكان فضل الله عليك عظيما 127. لا خير في كثير من نجواهم إلا منمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 119. وساءت مصيرا 110. إن الله لا يغفر أن يشرك به 111. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 112. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وَيَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا ۗ إِنَّا ثُمَّ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلُّ نَهُمْ وَلَا أُمَنِّنَ يَنَهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْعَامِ وَل آامُرًاَّهُم فَلَُبَدتِكُنَّ آذَانَ لَ آمامِ وَلَآامُرًاَّهُم فَلَ يُغَِّرَّ خَلْقَ اللهَّ وَمَي يَتَّخِذِ الشَّيقانَ وَلَم مِن دُون اللَّهِ فَقَدْ خَصَِ خسر خُصرَانًا مُ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 119. ومن يعمل من الصالحات من ذكر نونثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا من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 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ نِسَاءُ ٱلَّٰتِى لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَتَرْغَبونَ أَن تَ كِحُوه وَالْمُستَبع فينَ مِنَ اللُوِلْدانَانِ وَأَن تَقومُُون لِلَتَانَا بِالقِصُّ وَمَا تَفْفعلنوا مِنْ خَيرٍ فَإِن اللهَّهَ كَانَ بِهِ عَليمَا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وَإعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصَالِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ إِلَى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 119. وكثاب الله وكيلا 110. إن يشأ يذهبكم أيها الناس وياتب آخرين 111. وكان الله على ذلك قديرا 112. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين ولا قريب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 بشر المنافقين بأن لهم عذاب نليم للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا 119. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتموا آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا, معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم ما جميع الذين يتربصون بكم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم لكم معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم وَإِن كانَانَ للِكافِرينَ نَصبُ قَوا أَلَمْ نَسْتَحوِذ عَلَيكُمْ وَلَمْ نَعكُم مِنَ الْمُومِنين فَلَّهُ يَحكُم بَيْنَكُمْ يَومَل القِيانَ وَلَ يَجَعَلَ اللهَّهُ للِكافِرينَ عَلَ المُمِنينَ سَبِيلَ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك لسفل من الناس 119. ونن تجد لهم نصيرا 110. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين 111. وسوف يوتي الله المؤمنين أجرا عظيما 119. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما 110. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما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 يَسْألُكَ أَهْلُ الْكِتابابِ أننْ تُ نَزِل عَلَيْهِم كِتابًا مِنَ السَّمَاء فَقَدْ سَألُ مسَ أَكدَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقالَاوا أَرِنَ اللهَّه جَهْرَةً فَأَخَدَتهُم الصَّائِقَةُ بغُلْمِهِم 124. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا 125. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا 126. وقلنا لهم لا تعدوا في السبك واخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتل من لم بأبغي غير حق وقولهم قلوبنا غلظ وقولهم قلوبنا غُلَفٌ بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم وبكفرهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم اننا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم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 119. وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما 110. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ مُّحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أموال النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا لِيمًا لكن الَّذِينَ سَارُوا فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنوتيهم أجرا عظيما إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ولسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك 114. وكلم الله موسى تكليما 115. رسلا مبشرين ومنذرين 116. ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 117. وكان الله عزيزا حكيما 118. لكن الله يشهد بما أنزل إليك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 يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات ولا الأرض وكان الله عليما حكيما